أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أم لَعَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُبًّا كَبِيرًا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 وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا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 وقوم نوح إلا ما كذب الرسل أو رقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيراً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 Sünnə qabz nəhü eline qabz ey sîra, vəhû al-lazî jâlêkûmûl-laylə libaşan, vən-nûmə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 قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أَأَن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا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 لمن أراد أيذ ذكر أو أراد شكرًا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَةً مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا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 الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وَمَا يَأْتِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَمْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 فَذَهَبَ بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَ يا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبيد، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناضرين، قال للملائح له إن هذا لساحر عليم.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 فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقَيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ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 ثمّ القدون، فألقوا حبالهم وعصيهم، وقالوا بعزّة فرعون إنّا لنحن الغالبون، فألقاهم سعّصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون.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 لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلب أنكم أجمعين. قالوا لا ضير إننا إلى ربنا منقلبون İnna nıqma'u āyöfirlana Rabbına xatayana ankunna ahlal müminin ve aüpina ila Musa an asr b'ıbadi. İnne kum فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم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 فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وَأَزْلَفْنَا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أورقنا الآخرين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 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين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 وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةٍ نَّعِيمٍ لَوْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يبعثون يَوْمَ لَا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أَوْ يتصرون؟ فكبكبو فيهاهم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون. تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مبين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 إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أَجْرٍ إن أجره إِلَّا على رب العالمين أتبون بكل ريع آية تعبثون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 نخل طلعها هظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعون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 فعاقروها فاصبحون نَادِمِينَ فاخذهم العذاب ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 أجمعنا إلا عجوزا في الظابرين، ثم دمرنا الآخرين، وأنطرنا عليهم مطرا، فسأ مطر المذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ طال لهم شعيب ألا تتقوى إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِينَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن ظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فَأَخَذَهُم عذاب يوم الظلة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 Fıra i̲t̲ e İb̲m̲ m̲ t̲ a̲ n̲ a̲ h̲ إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون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 فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَدُ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلُبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آَنَّتُنَا رَأَى سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب القدس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أم برك من في النار ومن حولها.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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا بِأَصِيرَةٍ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا عَلَوًا فَالْحَيْءُ كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين و ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء. إن هذا وَأَرْسَلَ سُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُزَعُّونَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني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 أم كان من الغائبين؟ لا عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فما كثر غير بعيد. فقال أحط. بما لم تحق به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 قال سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِزِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَٰلِفَ أَلْقِهِ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي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 مرسلة إليهم بهدية فَنَاظِرَةٌ بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمن دوني بما لن فما أتاني الله خير بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أزلة وهم صاغرون قال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 ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي وني كريم قال نكرو لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهاك عرشك قالت كأنه هو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 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ قَالَا إِنَّهُ صَرْحٌ ممرد مِّن نَّرٍ ۖ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 فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم